إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي علم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاف احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية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 ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نساء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون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 لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو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 بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم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 وجعلنا في الأرض رواسي أن تبيد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا إن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 تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أن ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي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 وَلَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مبين. قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ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 فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون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 قالوا حرقوه وانشروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم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 وكلهم جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذل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 ان هذه امتكم امه واحدة وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّلَاحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّ عَلَاهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ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 إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة, وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم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 وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ حِتَنَةٌ لَكُمْ وَمَتاعٍ إلَّا حِين